وبواعث الفتن ونوازع الشهوات والحبشه ضائعه بين الاوثان المستعاره من الحضاره تاره ومن الهمجيه تاره وبين التوحيد الذي هو ضرب من عباده الاوثان ثم هي بعد هذا التشويه في الدين ليست بذات رساله في الدنيا ولا بذات طور من اطوار التاريخ فليس لها عمل باق في سجل الاعمال الباقيات عالم يتطلع إلى حال غير حاله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 بيت وبيت من تلك ا ل ش ع ب ة الوسطى له كرم النسب العريق وليس له لؤم ا ل ث ر و ة ا ل ج ا م ح ة والكبرياء ا ل ج ا ئ ح ة و ا ل ق ص و ة على من دونه من المحرومين ذلك هو بيت عبد المطلب من صميم قريش ومن ذؤاباتها العليا و إ ن لم يكن معدودا من أ ث ر ي ا ء ا ل ق ب ي ل ة ا ل ق ر ش ي ة في ذلك ا ل أ و ا ن و ر أ س هذا البيت عبد المطلب رجل قوي الخلق قوي ا ل إ ي م ا ن فيما آ م ن به حكيم مع ق و ة طبعه و ش د ة إ ي م ا ن ه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 قد ظهر و ا ل م د ي ن ة م ه ي ا ة لظهوره ل أ ن ه ا م ح ت ا ج ة إ ل ي ه و ا ل ج ز ي ر ة م ه ي ا ة لظهوره ل أ ن ه ا م ح ت ا ج ة إ ل ي ه والدنيا م ه ي ا ة لظهوره ل أ ن ه ا محتاجه ة إ ل ي و م اليه ذ ا عن ع ا ا الرسالة أصدق من هذه العلامة؟ وماذا م من تدبير المقادير أصدق من ت ت أصدق د هذه ب ر المقادير من أصدق ذ وماذا هذا هذا ا التدبير؟ أساطير المخترعين للأساطير؟ أعجب من هذا الواقع ومن هذا التوفيق؟ أعجب ومن من من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 ولا ك ل م ة لقائل بعد ع ل ا م ة الكون و ع ل ا م ة التاريخ